ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين الله مددناها وألقينا فيها رواسي وأمتنا فيها من كل شيء موزود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 قال لم أكل أسد لبشر خلقته من صلصال من حميم سنون قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنضدين إلى يوم الوقت المعلوم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 وَإِنَّ جَنَّاتِ النَّعِيمِ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْطُوعٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ مَّعْيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ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 قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم ننجهم أجمعين إلا مرأتهم قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم كرون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 وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء الضيف فلا تفلحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين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 إن ربك هو الخلاق العليم ولقد أتيناك سبعا من المثل والقرآن العظيم لا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم أخفل جناحك للمؤمن وقل إني أنا النذر المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظين ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعذل عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين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 والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألمانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما ضريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وَتَرَ الْفُلْكَ مَبْثُوثًا فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَمَادِيًا انْتَشِرَ بِكُمْ مَاءٌ لشُمُلَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَجُون وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ ظَلَمُوا نَحْمِلُهُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى أَلَا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 فَلَبِسَ مَثْبَلُ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا دَأَّنَ زَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الضَّيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى بعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبط وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ طلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم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 يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يآخذ الله الناس بالظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 فمن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأضحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من مضونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سماء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات فَفي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ قُلْ لَا تَعْلَمُ رِبُلَ اللَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا لَا لَرَبِّ الله, اللَّهِ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا لا عَلَى شَيْءٍ ۖ إِنَّمَا من رَزَقْنَاهُ مِنْ فَضْلِنَا ۖ وَهُوَ يُنفِقُ مِنْ فَضْلِنَا ۖ فَهَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۚ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا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 والله جعل لكم من بيوتكم سكناً، وجعل لكم من جلود الأعوام بيوتاً تستخفونها يوم مظعنكم، و يوم إقامتكم من أصفافها، ومن أصفافها وأرباعها وأشعارها ثأثم ومتاع إلى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَأً وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِي لَتَكِي كُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِي لَتَكِي كُمُ بَسَكُمْ كَذَلِكَ يتم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِيتِ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 ولا تسألن عما كنتم تعملون.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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قلنا زلَهُ روحُ القدوسِ من رَبِّكَ بالحقِّ لِيُثبِّتَ الَّذينَ آمَنواَ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِينَ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِيدٌ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 من شرح بالكفر صجرا، ولكن ما شرح بالكفر صجرا فعليهم وطلب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القلما الكافرين. أولئك الذين اضبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصالهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون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 وَلَأَرْبَطُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا غَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ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 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة